فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَنَاهَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيناهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَا بَأْهُ وَالْبَلَاءُ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 وقشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهار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 أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم